ربي الان ربي الى ربي ابي الا دموع قلب تحرقه في أغنع النار إن ضل قلبي فقلبي أن تتعرفه إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه أو كان ذنبي عظيم إن ضل قلبي فقلبي أن تعرف، أو كان ذنبي عظيما أن تغفا ريان بسط ملكت قلوبنا سُبْحَانَكَ يَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَنَّانُ قوله هنا او غمدت التشوب ندعو ندعوك ندعو توفيقا يدوم سناه فكن المعين I وانصر بفضلك يا مهيمي مجيشنا وانصر بفضلك يا مهيمي مجيشنا وقع ليواء النصر ربي يا سبحانك سبحانك سبحان